بوك تو <تصفيق> <تصفيق> تسعة عشر تسعة عشر <متفكت> في المطبخ في المطبخ مطفع ينمى عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد. bugün ne pişirmek istiyorsun? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ إلكتريكله مي غازلا مي pişiriyorsun? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ بالكهرباء أو بالغاز؟ سوانر دوري هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ بادتسلري سوي هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ سلطيك هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ Bardaklar nerede? Eyne el akwab? Eyne el kebayaat? Tabaklar nerede? Eyne el atbaq? Eyne es suhun? Çatal kaşıklar nerede? Eyne el malaaqa ve es sikaakin? Eyne el ve es كتو أتجان أعندك فتاحة علب. عندك فتاحة علب. شيشة أتجان ورمى. عندك قناني. عندك مفتاح للفلين. أعندك مفتاح للفلين؟ تورباي، بطنجرة مي بشير جاكسن؟ أتطبخ في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ بلو، بطوة مي قزرت جاكسن؟ السمك في هذه المقلات؟ أتقلي السمك في هذه المقلات؟ Sebzeyi bu ızgarada mı yapacaksın? Ateşli xudar, ala hâzîh şövae. Ben masayı kuruyorum. Ana ujehiz tavıla sufra. Ana Bıçak, çatal ve kaşıklar. Burada. هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق باردكلار طباكلر و برادا هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل